السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد الله عليه وسلم في الأولين والأخرين والملائكة الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد كان سيدنا بن عمر يروى إن كان سيدنا بن عمر بيطوف حوالين البيت الحرام وهو بيطوف جعفر بن الزبير عايز يخطب بنت سيدنا بن عمر سيدنا بن عمر وهو بيطوف كلمه عروه في خطبة بنته ما ردش عليه عاد عليه الكلام ما ردش عليه حاول إن هو يخطبها منه وهو بيطوف ما ردش عليه بعد الطوف قالوا سيدنا بن عمر وقال وقالوا لا تحزن فإننا كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين أعيننا يعني إيه ابن عمر قصده يا جماعة سيبنا أنه عمر أصده أنه بيطوف هو مشغول بالله هو قلبه شاهد لجلال الله يعني إيه؟ يعني أنت قلبك مشغول بإيه؟ أنت كل... كل... الشيطانك مشغول بيك قرينك مشغول بيك إبليس مشغول بيك أهل الباطل مشغولين بيك أنت مشغول بمين؟ مشغول بالله ولا مشغول بحد تاني المحمول لما تفتحه تلاقي المهندس بتاعه يقول لك الحتة دي بتوصل الش... بتوصل الكهرباء للشبكة والحتة دي بتعرف الشبكة أنهي خط دكليك ولا ولا مبنيل وتضعف الشبكة كل ده عشان الشبكه انت كل اللي انت فيه والارض وخلقك والنعم والايات عشان قلبك قلبك مشغول بمين قلبك مع مين انت قلبك مكانه مش على الارض جسمك اللي مكانه على الأرض ولكن قلبك مكانه فوق فوق يا جماعه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يطرد من مكه يروح الطائف يقعد عشر ايام يكلمهم عن ربنا ما حدش بيتجيب وفي الاخر يصدر القرار انهم يطردوه يطردوه بايش بشع طريقه يجيبوا الاطفال والصبيان والصفهاء يفضلوا ينبوه بالحجار عليه الصلاه والسلام يدموا رجليه ويبنوا جسده يخرج الرسول عليه السلام لا ماوى ولا مكان ولا عارف يروح فين ولا مال ولا دبه بس له مشغول بترضى من مكه وله مشغول بالطائف وله مشغول بالناس انما يقول لربنا الا لم يكن بك غضب علي فلا اباني مشغول بالله سيدنا يونس يترمى من السفينه يبتلع الحوت ياخذوا الحوت في اماط البحر وسط الليل انما لو مشغول بالحوت ولا مشغول بالبحر ولا مشغول بالليل ولا مشغول بالسفينه مشغول بالله بيقول له في اعماق البحر لا اله الا انت سبحانك سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام يتظلم اخواته يظلموه يرموه في الجب يتاخد يتاثر وبعد كده يتظلم يتحبس يدخل السجن وسجن قدماء المصريين زي عقوبه الاعدام عندنا سجن رهيب ومسجون مع مساجين خطار واحتمال انوا إن يعملوا في اي حاجه بس هو سجن لو مشغول هيتعمل في ايه ولا مشغول بالسجن ولا مشغول بالازمه ولا مشغول بانه الظلم من كل الناس واللي قاعد يتكلم عن ربنا ويدعو ربنا طول السجن حتى في السجن مشغول بالله سبحانه وتعالى انت قلبك مشغول بايه انت قلبك مش مكانه على الارض يا بنتي انت جسمك اللي مكانه على الارض انما احنا قلبنا مش مكانه هنا قلبنا مكانه فوق يا جماعه فوق سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام أول اول ما يوصل لربنا يقول له ايه وجهت وجهي للذي فطر السماوات هو وجهت وجهه يعني هبص لقدام ولا ابص يمين ولا ابص شمال ولا ورا انا سامع كتير منكم يقول لا هبص لقدام لا يا جماعه هو ربنا قدام ربنا فوق وجهت وجهه يعني وجهه يبقى لفوق سمعي مش هيسمع غير كلامك يا رب بصري مش هيشاهد, غير... مش هيشاهد غير اياتك وجلالك يا رب وجهت وجهي انا وجهي يبقى لفوق طب هو اللي بيبص لفوق يا جماعه بيبقى شايف اللي حواليه شايف الناس بتحبه ولا بتكرهه شايف الرزق جاي عليه ولا بعيد عنه شايف اهل الباطل بيمكرو ضده ولا ميمكروش ضده مش شايف حاجه قلبه مع ربنا بس مشغول بربنا بس وجهت وجهي الكلمة اللي لو انت طبقتها توصل لربنا لان طريق ربنا طريق مستقيم مجرد انك مشيت فيه من غير ما تحود هتوصل لربنا اي طريق في الدنيا يمين في شمال في يمين في شمال لو ما انتش عارف الطريقة التو انما طريق ربنا مش محتاج طريق مستقيم بس مجرد انك انت ما تحوتش هتوصلي الرب سبحانه وتعالى سيدنا يوسف مشغول بالله في السجن سيدنا يونس مشغول بالله في بطن الحوت في قمة الابتلاء سيدنا محمد مشغول بالله في الصحراء في قرن الثعالب سيدنا إبراهيم مشغول بالله والأرض كلها على الشرك سيدنا ايوب 18 سنة ابتلاء أولاده كلهم يموتوا كلهم مرة واحدة قبلها مواشيو قانعم كلها تهلك مرة واحدة قبلها أرضه كل لا تتحرق مرة واحدة كان سيدنا أيوب كان غري جدا بعد جدا جسمه يبدأ يمرض من ظهر جسمه بعد كده المرض يستفحل وينتشر 18 سنة بيبتلب جماعا وعلى الابتلاءات اللي بوجود على الدنيا وبعد 18 سنة يفاعدوا ربنا ويقول له مساني الضر وأنت أرحم الراحة من مساني مسك زي أيوبنا انت بطولة اتلاء ما فيش حد على الارض كلها بطول ايه ازاي بتقول مساني والمس ده اللمس الخفيف لانه طول 18 سنة مش مشغول بالابت مش مشغول بولاده اللي روحوا منه مش مشغول بأراضي اللي راحت مش مشغول بالمواشي والأنعام مشغول بالله سبحانه وتعالى 18 سنة مشغول بالله لو كان مشغول بالابتلاء ما كانش حد يقدر يصبر ولكن انشغال بالله قلبك مشغول بايه قلبك مع مين مع الله يا جماعة احنا داخلين النهاردة في صورة صورة غير كل الصور اللي في القرآن صورة لما تقالت الجن سجد الانس سجد جبابرة الكفر سجد وتخيلوا صورة لو بوش كان سباحا من بق النبي كان سجد لو بلير ورينتانياهو لو شارون لو كل الكفار اللي على الارض وصورة اللي الكفر سمع يسجدهم احنا نتكلم الوقت عن صورة صورة بتزلزل اي قلب حي صورة بتغير قلبك بتخلي قلبك عايش مع ربنا مشغول بربنا شاهد لهيمنه ربنا على ملكوت السماوات والارض وملكوت كل ضرة وكل حدث في الكون احنا داخلين على صورة خطيرة يا جماعة قلبك مشغول بايه قلبك مشغول بايه ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقولك في كل صورة افتح اي صورة قم افتح المصحف على اي صورة هتلقي ربنا بيقولك سبحني سبحني ليل نهار يعني ايه يعني ربنا بيقولك قلبك باقي انا مش تحت قلبك فوق يسبح في ملكوت يسبح مع اياتي يسبح مع جلالي قلبك اللي معيشه تحت. ايه اللي عجبك في الدنيا وحقرتها عشان قلبك يعيش معاه؟ ربنا ربنا بيقولك وانا معه حين يذكرني بيقولك انا مش قلتلك بقى عمرك كله وانا ابقى وأنا معاك انا بقلتلكش روح حياتك كله وانا ابقى معاك انا بقولك اسهل عضو في جسمك يتحرك لسانك خليك دايما معايا بلسانك وخلي قلبك ما يتشغلش بغيري وانا معك وانا معاك هنتكلم الليلة عن انشغال القلب بالله من خلال اع صوره هتعلمك ازاي تعيش وانت بتسجد لله اعظم صورة في القران بتعلمنا ازاي نسجد ازاي نسجد لربنا ساجد قلبنا يسجد تحت عرش الله فيها لا يقوم من هذه السجده الى يوم القيامه يا لها من سجده السجده اللي النبي عليه الصلاه والسلام سجدها ربنا لما نزل بعد سبع سبوات رحله في الملكوت بعد ما شوف ملكوت ربنا اللي صوره النجمه اتكلمنا عنه صوره النجم يا جماعه صوره النجم صورة النجمة بتقول لك والنجمة إذا هوى في ناس كتير تقول لك يعني إذا هوى يا جماعة في اللغة هوية النجوم يعني غروبها يعني النجم إذا غرب يعني يعني يعني النجم إذا غرب إيه القضية اللي في كده يا جماعة ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة أتدرون أتدرون أين تغرب الشمس اتو عارفين لما الشمس بتغيب بتغرب ولا أين نجمة بيغرب بيروح فين فين يا رسول الله تذهب لتسجد تحت مش يعني ايه يعني الشمس مش مش بتجري ده الشمس بتجري وتجري وتجري ملهوفه عشان تسقط تحت عرش الله يعني ايه يعني مليارات النجوم اللي في السماء دي وهي بتغرب كل ده كل ده مش حركة ده كل ده جري ولهفه من مخلوقات السماوات ونجوم السماوات عشان تسقط تحت عرش الله النجم اذا هوا هوا دي هي نفس كلمة النبي عليه الصلاه والسلام كان يهوي ساجدا ينزل يهوي ساجدا عليه الصلاه والسلام من شدة الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى في السجود لقاء اللي انت بتقابل ربنا 34 مرة كل يوم على الاقل في 34 سجدة في السبعتاشر الراكعة بتوع الفريدة انت بتقابل ربنا لقاء حقيقي بينك وبين الله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحوي ساجدا يعني اول مشهد في الصورة الصورة بتتفتح عليه منظر الشمس او نجمه وبيجري بيجري بيجري بيجري ليه بيجري عشان يسجد تحت عرش الله افتكرت وانا بقرأ المشهد ده مشهد كان نشيد God unleashed اسمه اني لمنطرح ببابك وواحد عاد يجري يجري يجري وفي بيقوم بيقومها على الارض وراكع لربنا ويقعد يبكي اهو ده المشهد يا جماعة اول ما توصل خلاص تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى يعني الشمس بتجري عشان تسجد والكون كله بيجري عشان يسجد يعني ايه يعني اكبر ميزه في النجم ايه النجم اللي ربنا بيقسم بيزج... بيه ان النجم لما بينوال لنا مش بينوال لنا هو مشغول بينا ان نجوم بتنور